السلام الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم للمسلمين. يقول هذا السائل كيف يحافظ الحجاج على حجهم؟ المحافظة على الحج تكون في أثناء الحج وتكون بعد الحج. وهذا السائل سؤاله على المحافظة على الحج بعده. وهذا سؤال عظيم. مهم للغاية لأن من أكرمه من أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعة ويسر له أداء هذه العبادة وحرص على تتميمها وتكميلها والحج يجب ما كان قبله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ومن حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الطاعة فلا شك أن الجدير والحقيقة به أن يحفظ هذه الطاعة أن يحفظ هذه الطاعة بالمحافظة على طاعة الله بعدها والبعد عن المحرمات والآثام بحيث يظهر عليه أثر حجه فإن كانت حاله قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة وإذا كانت حاله قبل الحج حسنة تكون بعد الحج أحسن وهذا من علامات القبول لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها لأن الحسنة تنادي أختها فيحرص على صلاح حاله بعد الحج واستقامة أمره على طاعة الله سبحانه وتعالى أما والعياذ بالله إذا كانت حال الإنسان بعد الحج أسوأ من حاله قبل الحج هذا ليس من علامات القبول وليس من علامات الخير والرضا ولهذا حفظ الحج يكون بالمجاهدة مجاهدة النفس على لزوم الطاعة والعباده والاستقام استقام على دين الله ولا يكون عنده روغان وزيغ يمين وشمال استقم كما أمرت فاستقم كما أمرت قل آمنت بالله ثم استقم يحرص على الاستقام على دين الله ولا يعوج عن الطريق يمينا وشمالا ويجاهد نفسه على ذلك مستعينا بالله جل في علاه نعم أحسن الله... أحسن الله ليكم يقول نحن مجموعة من الزوار وسنعود إلى بلادنا فما نصيحتكم لنا في طلب العلم وكيف يكون ذلك وما هي الكتب التي تنصحون بها هذا من, هذا من التوفيق ومن الأمور التي هي من حفظ الحج أن الحاج تتجه همة بعد الحج لإصلاح نفسه بالعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى فهذا من الخير للعبد وأن يأخذ معه زادا إلى بلده ينفعه وينفع الآخرين بعض الكتب العلمية النافعة والدروس العلمية النافعة حتى يفيد نفسه ويفيد الآخرين من الأهل والأولاد والقرابة وجماعة الحي حتى يكون بركة على بيته وعلى حيه بما ينقله لهم من كتب علمية نافعة يذكر عن أحد الحجاج قديما تحولت قريته بأكملها من الشرك التوحيد. وهو ليس عنده علم لكنه جاء للحج ووفقه الله فأخذ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ونقله إلى القرية واقبل عليه الناس وعرف التوحيد وأدلة من كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاة والسلام وحصل التحول ولهذا كتاب تحمله قد يغير خلق إلى خير واستقامه وطاعه ولهذا هناك كتب حقيقة مهمة هي التي ينبغي أن يعتنى بها كهدية للأقارب والجيران وجماعة الحي مثل كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله كتاب عظيم جدا كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله كتاب الأربعين له كتاب عمدة الاحكام الأحكام الغني المقدسي كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب أيضا قيم جدا في التفسير ومهم للغاية للإمام بن سعدي رحمه الله تيسير الكريم الرحمن هذا كتاب عظيم يعني لو أخذت هذا الكتاب كتاب تيسير الكريم الرحمن وأهديته لإمام المسجد وطلبت منه أن يقرأ عليكم كل يوم صفحة انظر الفوائد التي ستحصل لك ولجماعة الحي وكيف يكون هذا الكتاب الذي نقلته وشجعت الإمام على القراءة منه كيف كان بركة عظيمة عليك وعلى أهل الحي او أهديته كتاب الكباء للذاب قلت كل يوم حذرنا من كبيرة خذ هذا الكتاب كل يوم حذرنا من كبيرة كل الآن الإعلام والمجلات أشغلت أبناءنا وأشغلت أبناء المسلمين وبناتهم بالدعوة إلى المعاصي والكبار والاثام انت اشتغل الآن في المسجد كل يوم حذرنا من كبيرة كل يوم تحذرنا من كبيرة تذكر لنا ما في هذا الكتاب من أدلة وإذا كان الإمام عنده قدرها أن يشرح ويبين أيضا فهذا خير ونفع للناس فالشاهد أن مثل هذه الهديه هي أثمن الهدايا وهذه الهدية هي على طريقه ايضا السلب آآ كانوا آآ كانوا يتهدون العلم كان الصحابة يلقى احدهم خاي يقول ألا أهدي لك هدية فيقول بلا فيقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي له حديثا هذه هدية ثمينة أثمن هدية فحمل هذه الكتب وإهداؤها ل الأبناء أيضا حتى لما تهدي أبنائك وتجعل مثلا بينهم منافسة في حفظ الأربعين للنووي وينسى أبنائك على حفظ هذه الأربعين الأربعين التي جمعها النووي سبحان الله مباركة وعظيمة النفع وكبيرة الفائدة لان جمعت الأصول جمعت الأصول أصول الدين و. قواعد الإسلام والآداب جمعت هذه الأحاديث ذلك جمعا عجيبا ووفق رحمه الله بانتقائها والعلماء لا يزالون يثنون عليها ويحثون على حفظها فإذا أخذت هذا الكتاب وعطيته أبنائك وشجعتهم على الحفظ على حفظ هذه الأربعين والنبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف. دعا دعوة عظيمة مباركة قال نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها وهذا فيه لفت انتباه للحاج أن يرجع إلى, إلى بلده بعد الحج ومعه السنة يحفظها ويشجع على حفظها ويعمل على نشرها وإفادة الناس منها نعم الله عليكم يقول كثير من الناس يعيش مشاكل في الحياة الزوجية فما هي الطرق الكفيلة في معالجة هذه الظاهرة هناك أمور وأداب ولعله بعد فصلين تقريبا سياتي عندنا هنا في النظم الاداب التي تتعلق و والأداب المعاشرة التي بين الزوجين ذكر أشياء نافعة ومفيدة وأهل العلم أيضا أفردوا في ذلك مصنفات مفيدة ونافعة نعم أحسن الله عليكم يقول ما هي أحسن طريقة لتربية الأبناء طريقة, طريقه تربية الأبناء أولا أكثر لهم من الدعاء لأن هداية أبنائك بيد الله جل وعلا مهما أتيت من العمل والطرائق فهدايتهم بيد الله لأن الهادي هو الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء فأكثر من الدعاء ادعوا الله عز وجل أن يهديهم وأن يصلحهم وأن يعيذهم من الشر والفتن أكثر لهم من الدعاء ودعوة الوالد لولده مستجابة والأمر الثاني أن تهرص على تنشئتهم على محبة العلم ومحبة العلماء وأن تحبب إليهم العلم وأن تشجعهم على تحصيله عن العلم الشرعي الذي به سعادتهم في دنياهم وأخرهم فتشجعهم على هذا العلم وترغبهم فيه وأنت تحرص أيضا على تأديبهم بالآداب الشرعية ودائما نشئهم على الخوف من الله لا على الخوف منك يخطئ كثير من الآباء في هذا الباب إذا أراد أن يزر ابنه يخوف بنفسه أفعل فيك وأفعل إلى آخره بينما الأصل أن تخوف بالله وأن تجعل في أعماله يراقب الله مثل ما قال لقمان الحكيم لابنه يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير فينشا الابن على الخوف من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى وأن الله مطلع عليه و. التربية تربية الأبناء لها طرائق ومن يقرأ أيضا قصة لقمان الحكيم يجد فيها فوائد عظيمة وثمينة جدا في التربية وقد أشاد الله بلقمان وبين عظيم مكانته وأن الله اتاه الحكمة ولهذا تعتبر القصة أو المواعظ التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وحيا يتلى عن لقمان الحكيم تعتبر نموذج أعلى في هذا الباب الرفيع نعم حسن الله عليكم يقول كيف نجمع بين الأحاديث المانعة لطلب الولاية والإمارة وقول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم هذا إذا تعين في إذا تعين في حق الإنسان يعني أن لا يوجد مثلا في مجتمعه من يعرف أنه أهل لهذه الولاية وأن أمور الناس تضيع لم يقم بهذا الأمر ويعرف أن مجتمعه ما في أحد على كفاءه او على قدرة فله حينئذ أن يطلبها وأن يقبلها إذا عرضت عليه أو أن يبين ما يعلمه من نفسه من أوصاف تؤهله لهذا العمل مثل قول يوسف عليه السلام اني حفيظ عليم فهذا في مثل هذه الحال أما حال توفر الناس فلا شك أن إيثار السلام هو الأولى إذا توفر وكان في المكان أكثر من شخص و عدد من الأكفى فإثار الإنسان للسلامة لنفسه لا شك أنه هو الأولى نعم حسن الله عليكم يقول صليت صلاة الصبح في الصفوف الأولى وخرجت من المسجد لحضور الدرس فهل أصلي تحيه المسجد إذا كان قصدك بالخروج إلى الساحات فالساحات من المسجد أما إذا خرجت إلى دورات المياه أو في خارج الساحات سورة الساحات فهذا خارج المسجد وينزمك عند الدخول أن تصلي تحية المسجد صلى الله يقول ما نصيحتكم لمن يحفظ القرآن خاصة أنه يعاني من صعوبات في الحفظ والمراجعة على كلنا كل هذا باب من أبواب الخير ويحتاج منه إلى مجاهدة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ويقول تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها نعم حسن الله عليكم يسأل عن خطبة, خطبة يوم الجمعة بغير العربية في الدول غير العربية هل هو جائز؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم لكن الآيات لا بد أن تقرأ في الخطبة الايات لا بد أن تقرأ في الخطبة وأن يؤتى بالأحاديث وتشرح المعاني وتبين باللسان لأن إذا كان لسانهم اعجمي غير عربي وخطب بالعربية ما حصل مقصود الخطبة ما يستفيدون شيئا لا يحصل المقصود لكن يخطب فيهم بلسانهم لكن الآيات يأتي بها نصا ويبين لهم المعنى والأحاديث أيضا يا يأتي بها ويبين لها لهم معانيها نعم. حسّ الله عليه وسلم يقول هل يجوز رمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام النحر قبل زوال الشمس؟ الرمي جاء فيها الآثار عن الصحابة بن عمر وغيره أنهم يتحرون ويتحينون بعد الزوال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي في الأيام الثلاثة يوم القر ويومي النفر إلا بعد الزوال صلوات الله وسلامه عليه أحسن يقول هل يجوز تصوير ذوات الأرواح والاحتفاظ بها في الهاتف وغيره الأصل هو المنع والأحاديث في هذا فيها وعيد شديد فيها لعن وفيها وصف هؤلاء بأنهم من شرار الخلق فالأمر ليس بالهين، أمر خطير جدا ولهذا الأصل أن يتجنب الإنسان تصوير ذوات الأرواح بأي وسيلة كانت سواء الوسائل الحديثة أو القديمة يتجنب ذلك إلا في الضرورة مثل جواز السفر أو الأشياء التي يضطر إليها الإنسان فالضرورة لها حكمها الخاص وما سوى ذلك فإن عليه أن يتجنب ذلك ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وان يصلح لنا شاننا كله إنه سميع الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا